أقبلوا لا ترحلوا فالمجد قادم أقبلوا لا ترحلوا فالمجد قادم ارفعوا الأيدي وقولوا إننا مهد العوالم وأعيدوا للهتاة الحر آيات الهدى في قلب عالم أيها أخوة الإيمان أيها في سبيل الله ما أحلى المني هيا هيا الصوت ملفو هيا هيا الصوت ملفو ساحة الأبطال تدعو من تهيى ساحة الأبطال تدعو من تهيى الله ما احلى المنية هيا هبوا ثم هبوا هيا هبوا ثم هبوا ساحة الابطال تدعو من تهييا ساحة الابطال hei, من تهييا هيا هيا اقوى الايمان هيا لسبيل الله اهله المنيه هيا هبوا ثم هبوا سحة الأبطال تدعو من تهيى كمشينا في خضم الموج عمرا لنهاب الريح, الريح والليل العتية نحن سرنا والأمان صرخة تبعث الأرواح بعثاً أبديا كمشينا في خضم الموج عمرا لنهاب الريح والليل العتية نحن سرنا والأمان صرخة تبعث الارواح اباتا امديه هيا هبوا ثم نالبوا هيا هبوا ثم نالبوا ساحه الابطار تدعو من تهيا ساحه الابطار تدعو من تهيا هيا هيا قوه الايمان هيا في الله ما اهل المديه هيا هبوا ثم نالبوا هيا هبوا ثم نالبوا ساحة الأبطار تدعو من تهييا ساحة الابطال تدعو من تهييا هيا هيا اخوة الايمان هيا لسبيل الله ما احلى المنيه هيا هبوا ثم هي هبوا ساحة الابطال تدعو من تهييا تدعو من تهيّا إن ديناً عما رجاء الدُّنا يُقد الآمان فينا يا أخيّا أي يوم راية الإسلام تعالو فتُحين الأرض روظًا سنتسيّا إن ديناً عما رجاء الدُّنا يُقد الآمان فينا يا أخيّا أي يوم راية الإسلام تعالو بتحيي الارض ربًا سنتسيا هيا هبوا ثم لبوا هيا هبوا تدعو من تهيا ساحه الابطال تدعو من تهيا هيا هيا هي إخوة الايمان هيا في سبيل الله ما احلى المنيه هيا هبوا ثم لبوا هيا هبوا ثم هبوا ساحه الابطال تدعو من تهيه ساحه الابطال تدعو من تهيه هيا هيا هي اخوه الايمان هيا لسبيل الله ما احلى المنيه هيا هبوا ثم هبوا هيا الأبطال ثم هبوا ساحه الابطال تدعو من تهيه ساحه الابطال تدعو من تهيه لسن الاسلامي فَتْيَةٌ <تصفيق> هَيَا <سؤال> بَعْدَ الْأَمْوَاحِ رَبًّا أَزَلِيَّا هَيَا <تتركوا> تَطْرُقُ الْبَاغِي عَلَى الْأَرْضِ دَنِيْنَا وَيَدُسُّ مَا فَوْقَهَا مَاتِ <تصفيق> <ليس> بعد الارواح ربًا اذنيها فتدكو الماضي على الارض دنينا ويدسموا فمهات التريا هيا هبوا ثم لعبوا هيا هبوا ثم لعبوا ساحة الابطال تدعو من تهييا ساحة الابطال تدعو من تهييا هيا هيا, هيا الله ما اهل هيا هبوا ثم لفوا هيا هبوا ثم لفوا ساحه الابطال تدعو من تهييا ساحه الابطال تدعو من تهييا هيا هيا هي اخوه الايمان هيا في سبيل الله ما احلى المنيه هيا هبوا ثم لفوا هيا هبوا تدعو من تهييا سحة الأبطال تدعو من تهيى